وإذ قال إبراهيم رب جع الهذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب يَوْمَ آخِرَ وَلَوْ مَن كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلَوْ مَن كَفَرَ Thank you.